فَالأَرْضَ مَا لَمُكِنْ لم لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم وَلَا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل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 قل لا قُلْ قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 وم الساعة بعثتو قالوا يا حصرتنا قالوا يا حصرتنا على ما فروطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إن هُ لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ابيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من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 ونكبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما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 فلو لا إذ جاءه بسنات ضروع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فَلَمَّا نَسُوا مَا عُذِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُدْبِرُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 جهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إن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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم بِمَا بما كنتم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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من البل والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لان انجدا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويذيق بعضكم بس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَلَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 بهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ووروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم مَن كَسَبَ سَتَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعَ وَإِن تَعْدِلِ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا دِمَاءَ كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله ونرد على قَدْ نَادَى بَعْدَ اِبْهَدَنَ اللَّهُ كَاللَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى قل إن الله الْهُدَى اتِنَا قُلْ إِنَّهُ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 وَهُوَ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخْذُ أَصْنَامًا آلهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ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 قَوْمُ قَالَ أَتُحَاكِمُونَ قَدَّمَ دَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلَّا أَيَّ شَأْرَ رَبِّ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا أفلا تَتَذَكَّرُونَ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 وتلك حجة نأتينا إبراهيم على قومه نرث عد رجات من نساء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 إخوانهم وجدت بينهم وجدت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أسرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 قُلِ اللَّهُ رَبُّ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا إِلَٰهَ وَهَذَا كِتَابٌ أَزَلْ مَا هُم بَارِكُم مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أَزَلَ الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكت كبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوّلناكم وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم وما نرى معكم كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعْتُ الطَّرِيقَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تزعمون الله فَالِقُ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 خرجنا به نبات كل شيء فخرجنا منه خضرا فخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قن والدانية. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوالُ دَلِيئَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَرُمْمَانَ مُشْتَبِهَانِ وَغَيْرَ مُتَشَابِه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَتَّعَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسْبِبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِبُ اللَّهُ عَدْوَةً بِوَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِيَّاً لَعَلَى كُلِّ أُمْمَةٍ عَلَى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 شعيركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وبيصارهم كما لم يؤمنوا به أو مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 فَكُلُوا مِمَّ أَدْكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّ أَدْكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَضْطُرِرٌ تُمْ إلَيْهِ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 وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات من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 إنما توعدون لآت وما أنتم بمعدزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَاجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصُلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر نسمة الله عليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحروم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ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 قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فمن يتزوج من الضأن ثنين ومن الماعث قل آ ك رين حروا ما من الأنثيين أما استملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن وَمِنَ ثنين ومن البقر ثنين قل آذك رين حروا ما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 أو لحم خنزير فإنه ردس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرّمنا كل الذي ضفرو ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت بهورهما أو الحوائى أو ما اختلط بعذب ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء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 إن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ سَأَلَهَا الَّذِينَ مِن دُونِهِ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 وهدى وَرَحْمَةٌ عَلَّهُ بِلقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَةٍ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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَذِلُّ الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ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 بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا من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 قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تأكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى